بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق ان اهلكنا من قبلكم من قرن فนาดوا فนาดوا ونا تحين مناص وعجبوا ان وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَدَّابٌ أَجَعَلَ الْآَلِهَةَ إِلَهَا أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهَا واحدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ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 إِنْ هَذَا إِلَّ اَخْتِلَاقٌ إِنْ هَذَا إِلَّ اَخْتِلَاقٌ أَنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي سَكٍّ مِنْ ذِكْرِهِ بَلْ لَمَّا عذاب ان خزائر رحمه ربك العزيز الوهاب ام لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزون من الأحزاب وغذبت قبلهم قوم نوح وعياد وفرعون ذو الأوتياد وتمود وثبود وقوم نوط وأصحاب ليكه أولئك الأحزاب إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُّلَ فَحَقَّ عِقَابِهِ وَمَا يَنْظُرُ هَا أُولَي إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا, ما لها مِنْ فواق وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا دا الأيد إِنَّهُ أَوَّابِ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعْهُ يُسَبِّحْنَا بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ يُسَبِّحْنَا بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَيْرَ مَحْشُورَةَ كل له أضياب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصنا الخطاب وهل أتياك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا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 لَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلُ مَّا هُمْ وَضَنَّ دَاوُودُ أَنَّ مَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَنْفَى رَبَّهُ فاستغفر ربه وخرى راكعا وأنابئ غفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآبئ يا دودُ إِ جَعلناكَ خَلفَةً فيِيأَضِ فَحكُ يا دودُ إِا جَعلناكَ خَلفَةً فيِيآضِ فَحكمُم بَيْنًا فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما مسوا يوم الحساب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 أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ أَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَتْدَبَّرُوا آيَاتِهِ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب رهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أغواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها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 قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لعايا بغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب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 هَذَا عَطَاؤُنَا فَمِنْهُ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنًا مَّآبِ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي أن مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَدَابٍ أُرْكُلْ بِرْجِلِكَ هَذَا هَذَا مُتَسَلٌ بَارِدٌ وَاَهَبْ لَنَا مِنْهُمْ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّْا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تحنت انما وجدنا غصابا نوم العبد ان انه واذكر هبذانا ابراهيم واسحاق ويعقوب والائلين والابن صام اننا اخلصنا لكم بخالصه ذكر الدار وَإِنَّ نُغْمًا عَن دَهَانَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنِ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرِ اسْمَ عِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَلْكَفْلٌ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذَاذِك وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنًا مَّآبًا جَنَّاتِ عَدْنٍ مَّفْتَحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ وَمُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ يَدْعُونَ فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أطراب هَٰذَا مَنَاطُ عُدُونَنَ يَوْمَ الْحِسَابِ إِنَّ هَٰذَا لَرَزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادِ هَٰذَا وَإِنَّ لِالطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبِ فلونها فبئس المباد هنذا فليذوقوا حميم وغساق وأخر من شكله أزواج هنا ذا فوز وقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالنا قالوا بل انتم لا مرحبا بكم وأنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَى أَتَّخَذْنَاهُمْ شُخْرِيًّا أَنْزَاغَةً هُمُ إن ذَٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَافُ أَهْلُ النَّارِ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ رب السماء وانت والقضى وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبؤنا ظليم ان كنتم ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصنون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِيِّنًا فَإِذَا, فإذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ فَسَجَبَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قال <سؤال> يا إبليس ما منعك أن تسجد لما, أن تسجد لما خلقت بيديك قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالي قال أنا خير منه قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين أَلا رَبِّ فَأَنبِئْ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ أَلا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ اقول لفعزتك لا اغوي منهم اجمعين الا عبادك من خوم المخلصين اقول لفلحق والحق اقول لا املى ان وجها ومن من تبعكم منهم اجمعين قل ما اسالكم عليه من اجر وما وما انا من المتكلفين إن هو إلا ذكر لنالمين ولتعلمن نبأه بعد حين